قَالَ رَبَّنَا وَلَمْ نُنْفِقْ نَفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين كما بدؤكم تعودون فريق هدا وَفَرِيقٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ